سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دراء من الله ورسوله إلى الذين عهدهم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وعلموا أنكم غير معجز الله وعلموا أنكم غير معجز لله وأن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر لأن الله بنيء من المشركين أن الله بنيء من المشركين ورسوله فأئ فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعداب أليم إلا الذين علهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم شيئا ولم يظهر عليكم ولم يظهر عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنَّ أَحَدَ من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَذِلَّهُ مَا آمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 ولا ذمة يرضونكم بأفوانهم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا فصدوا عن سبيله إنهم ساء إِنَّ إِلَٰهَكُمُ اللَّهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَآمِنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ يَقِفِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّ هَٰذَا الْكُفْرَ إِنَّهُمْ, إنهم لَا إِلَٰهَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 يذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أن حسبتم أن تتركوا ولم يعلني الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخدوا ولم يتخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون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 الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسا أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحج وعمرة تيمسذي الحرالك من آمن بالله وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَهُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَوَّالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْضَوا دَعْجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَى يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ولرضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم قال يتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن عشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 لقد نصركم الله في مواطن كفريتكم ويوم أحين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تهني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم واليتم مدبنيم ثم تكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جهودا لم تروها وعذبا الذين كفروا وذلك جزاء جد الحرام بعد عن هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن كتاب حتى يعط الجزية حتى يعط الجزية عيذواهم الصاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل بَاطِلٌ لَّهُمْ أَنَّ يُنْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل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 فَتُقْوَاهَا بِها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَبُذُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إِن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 كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافف واعلم أن الله مع المستقيم إن من نسي أزيادة في الكفر يضل به الذين كفوا يحلونه عاما ويحرّ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 يرون في سبيل الله الثاقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاو من حياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفر ديد القوم ن غيركم ويستبدل القوم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا أنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذهما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذن حتى يتبين, لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأموالهم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 سَنفثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قوموا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالن ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثمناعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتَ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَبَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَبَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُنَّ وَمِنْهُمْ نَيْقُولُ أَذلِي وَلَا تَفْتَنِي أَلَا فِي فِتْنَةٍ ثَقَطُوا وَإِن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 ربصوا إن معكم مترابصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا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 فسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو أنهم أعظماتهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون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 العذن قُل العذن خير لكم يؤمن بالله ويعمّن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يعبدون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحبط والله ورسوله أحق فَأَن يُرْضُوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 عليه كونتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفع طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن منافقينهم الفاسقون وعد الله لمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من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 أخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم حيو وعادي وعادي وسود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب بمدين والمؤثفكات أتتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون ومؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الفلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله لمؤمنين ولمؤمنات جن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 ومأواهم جهنم وبئس المصير يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذاباليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنفصدقا لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخروا به وتولوا وهم معرضون فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما وره ونجواهم وأن الله علّم الغيوب الذين يجزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجذون والذين لا يجذون إلا جفدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 الملخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم وأفوسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قلنا رجعنا ما أشد حرا لو كانوا يفقهون اللي يضحكو قليلاً واللي يذكو كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون. فأرجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبداً ولا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 وَجَاءَ يَهُودٌ مَعَ رَسُولِهِ فَسَأَلَكَ أَنُطْعِمَ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمَّ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَارِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا حملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما حملكم عليه تولوا أعينهم تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى وقبعوا الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الشهادة فينذبكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رج ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ان الله لا يرضى فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن ال صبكم الدواءل عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ما ينفق يدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنفار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم وربوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل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 وآخرون مرجون لأمر الله إنما يعذبهم إنما يعذبهم وإنما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد المنح. الله ورسوله من قبل ولا يحلف إلا رد لا إلا الفس والله يشهد إنه لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا مسجد أستس على التقوى من أول يوم أحط أن تقوم فيه في ظهر وَالْعَالَمُ الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذل عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم a uh -huh. وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراه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 تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل مدينتي ومن حولهم من الأعراب, من الأعراب عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمن ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موط أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا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 وَيَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ, طائفة لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيَقُولُوا يرون وانما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولاين يرون انهم يفتنون في كل عام